وَزُرُوعٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ وَنَعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاسِكِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ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 وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ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 يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ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 كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لَا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّ مَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دار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 هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاهم من عجز